ثم خلقنا النطفة علاقة، فخلقنا العلاقة مضعة، فخلقنا المضعة، فخلقنا المضعة عظاما، فكسون العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.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 وَأَلْزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا أَمْبِقَدَرٍ فَأَسْكَنَنَّهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرٌ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَبَأْكِهُ كَسِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفرك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها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 فَإِذَا أَشْتَوَيْتَ أَتَوْمَمْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّا لَهُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَقُرْ رَبَّ أَنزِلِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ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 أَنْ يَحْسَبُونَّ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِمَّا نُنْشِئُ وَبَنِينَ سَخَارَةً لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ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 وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُو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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ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 إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 إنه لا يفلح الكافرون وقل رب يغفر برحم وأنت خير الراحمين